الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن يهتدى بهده لا أيها كاني درسي كشف الشبهات وشرح كي بما خشبك بشيك تلطاوك كري أو درسانا ببيت بابتي هلويستي شيخ الإسلام ابن تيميا وهروها شيخ محمد كري عبد الوهاب اللي بكافر كرديني كسيكي بديار واتم معين تكللي يشغلوا شعباني كلا ا كلنا واقعي ام استاوى علن بكافر كدن شيمع نبوه هتاكو حق انت نجينن هتا حق انت نجينن ولو استك حق ش انت بجينن هر الله كافر يلمناتو انشمع عالمنين خلق كافر ك وانت مسليك كافر كدن مسلي شيزور هتا بلي قرصه تيغشناكي نجم مساله كافر كردني خلق هر نه بي او كور زبه تي گيشتي ني او بابته قورسله سر فكري خلقي نزانن اما موضوعات چون تي خود كالي كافر كردن ملا نه اونده قورسا يان او تا نزان چك لبريك نزان خواني له ناين ناين موقيف علماش فرنا ويبزان علما موقيفه لوستيان چي ولا بكافر كردني خلقي ه متعنا زانن لكتوبة فقه كان بابي حكم مرتد تياك إنسان بتشي مرتد وكافر بيتوا وتعولمان بسطحها أو نقطانيان باس كردو كإنسان يبي كافر بيجا لذي ليري أو كذور ما بسمعن بيه أوه هالواستي الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ محمد الكري عبد الوهاب رحمة خاله ب باس أكين شونك هندق نصوصيان هي أو نصوصانا بوتهوي إشكال للاذور بيزوري أو كسانيك وا با خوانداله انس الفين دالين نوط محمد كور عبد الوهاب مثلا رحمه الخليل وياخذ المتيم رحمه الخليل عليه مكس كافر ناك ان حتى اقامه حج ليس لك اما با ويا باويا اما باو بس زين ايا او كافر كدنت شونك او اندو مستيان بوا ياخذ مشرك و مشرك شيء اي مشرك لا لا او مشرك ويا مشرك نبو غير شركي كردبه وبتشيركه كافر بوا وهالوها موضوعي سلام عليكم السلام السلام الله الله السلام عليكم رحمه الله وبركاته الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله الله رحمه رحمه الله وهي الشيء لغزي مسلمان حساب ناكله المشرق ليس من عداد المسلمين إنسان كمشريق بو مسلم نياه الموضوعية تم شاي التعريفي هل يشيك بكين لو علماء بو إنساني مسلمان وبو بو إنساني مشريق كتياه بو نمنا التعريفي أو وصف كدني أو بو إسلام أو أن ذا بروني أكاته كمشريق لناو لناو مسلمان دان نيا. ك إنسان مشرك شركي كم ومسلم ناجم عليه. إن يغلق سكانيا نقل كنيستا. أو يعلق قال ابن تيمية وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان. سيدك التوحيد أصل إيمانة إخوان برستي وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. وهو ثمن الجنة. ولا يصح اسلام احد الا به. سيري ام كلمه يكن ولا يصح اسلام احد الا به. يعني كذي لا يصح اسلام يعني إسلامه هزك سيك صحيح نيات رزني نهات والتججق إلا بو توحيدنا به. علي توحيد أصل ايمانه وأو كلام لنيوان أهل بهشت أهل نارا لنيوان جهنم كانوا بهشت كانوا جوازيخات نيان.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 أما بس بس سبب كيتي واتب السبب أعمال يا درتي بس لا يصح إسلام أحد إلا به كاتكس إسلامتك يدروزني إلا النبي وقال أيضا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسوله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادة وحده دون ماسية على دين الإسلام أو كأخابي رازية وبيغمراني بن أردو عليم الصلاة والسلام أو كإنسان تسلم بأخوي وحده لا شريك له أصل أمدي نجلنا وضلا يا كبريت لا من الكتب أخوي تعالى بعبادتي بكل دلا طوال الخضوع خشوع ذهب أخوي تعالى كتناء ببارستي كسيترنا بارستي جا فرمسيلي عبارتك فمن عبده وعبد معه إلهاً آخرة هر کسی خواب بپرسته ولی لال خواه شه خواهی که بپرسته، فعلا دریا زور که لعوامی خالق لیم خسایت نگه کال خواهی که بپرسته معنای اونیه خالق که کباب زند الله اسمان و دروس درس کرده، بلکه بقس کردنا خضوع شروع ملکاتی بود کردنا وقت تو چه لعیبادت ها چه لحکم لغیری خواب بپرستی یا پیری لغیری خواب که تو مشکی تو نویب و مسلم، فم نعبد و مع الله آخره لم يكن مسلما قاله مسلمني أو كسا سيري أم عبارة كان لم يكن مسلما كواتا لا شيخ الإسلام هر كساك أقار بيتو خوابه بارستيو لقال خواشا كساني تجيش به روي اللي بكا أو كسا مسلمنيا ومن لم يعبده بل واستكبر عن عبادته لم يكن مسلما أو كسا شيخوانا بارستي بل كو مل هري بكات استكبار بكات تكبر كالعبادتي خوا أيج مسلمانيا كواتا والإسلام هو الاستسلام لله وحده إسلام هو يبتها توت خوابي. بعشر قولي ابن قيمان بوهنا أفرم إن الإسلام ليس هو المعرفة فقط إسلامه وندنيته بناسي ناسين يبتها ولا المعرفة ولا إقرار فقط ناسين أو اقراري ولا أزانم إقراري فيها يبتها والله أزعم إسلام شو إقراري فيها كم بل المعرفة والإقرار والإنقياد والتزام طاعته ودين ظاهرنا باطنا بلك الإسلام أو يتوبي ناسي إقراري بيبكي باشان ملكجبي كان جيبه جيبكي لظاهر لباطنة أو إسلامتي أو ينبو نابي كواتك سيقنشرب أمي نابي وقال والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله إسلام بريتيه لا يخواب رستي عبادة كرديني خواب تاقتنها عبادة ملكجبي كردنه طيروي كاني كردنه والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم هل عبد أمنك مسلم نيا كهوات النبي وخالك من مسلمان أبي التعريف الإسلام لسر خويبك أبزاني وايا إسلام تعرف تعريفكي چيا أو يكتو التسليم بخوابه إن قيادة بخوابه بقصيبكي نبي كسيتر لغال أوخواه تعالي ببارستي وفي الربيل يبكي. حكم يا حكم كان بيشواني حكم اخواب اليسر او زياتو بيريلك تو شركتك لا لا قال عباده اخواته على وقال لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل السيد ام عباره تشكل الا قال كسكا مكافله كمعاند نبو يعني كافر كبدو بشر ومعاند وجاهل فاته الجاهل شد كافر اغادر جواي كلير ما بس معناويه كزور كزا لا غير الانسان جهله هو والجهله معذورة نخر خير معذور نيا الا قال انسان <تصفيق> كافر معاند نبو هو كافر جاهل قالت كافر من هي جاهلة كافر من هي معاندة جاهل باتوحيد يجهل التوحيد وقال محمد بن عبد الوهاب اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى شيخ محمد عبدالوهاب فرمي أم كلميك كلمه لا اله إلا الله جاك روي لنيوان كفر وإسلامه هاو كلمة تقوية كلمة كخوتي ببارز العذاب الخوى لحتاه تعيد جهنم وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عاقيبه لا لهم يرجعون بريتيا لو دس كبتويكته إمام إسلام إحساني في أغري أغرى أولا بيت همكاركان ببلاع جرواب وش الله بيتهم هاو كلمة إبراهيم جيهش لناو نوكيا حتى دواي ووصيتي لسر كردن ولكن يجب ان يكون هناك كان الناس كان هناك من كان من هناك من هناك من هناك من هناك ما هناك من هناك من هناك من هناك من مع الجهل بمعناها من هناك من المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في هناك من من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون هم هناك من لجير كافركاني شوان لأو بريب لخواري جهنموا لكاتي كان نجي شانا كردو خيري شانا كرد أمان اليان ورناجير شوكا كان نيا ولكن المرادة قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبت أهلي وبغض ما خالفها ومع ومعاداته تمام شيء أم كلم يكن لن يودوكا واندا ولكن المرادة قولها مع معرفتها بالقلب مراد لولا لا إله إلا الله يا ابي بناسي سبدل ومحبتها ومحبت أهلها وبعد ما خالفها ومعاداته ابي خوشت بيه وخو أهلي, أهلي لا إله إلا الله تخوش بيه والرقد لا هشتك بيه كم يسعني أو لا إله إلا الله بيه دجعاتي شبكي هل روق في غمر فرمي الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا لرواية تيكا خالصا من قلبه هل كسي قوت لا إله إلا الله كاتش تبهشت على مخلصي اموكه صدق توا و مخلص مخلص يعني شي يعني كسك بتوابي ام فما الروايب بو واخو بختكر دو او شي كلقاناك و روحها خالصه من يعني بختي لدليا هي جو رشي في صادقا من قلبه راسك قال قال قبل لا اله لا من الاخوه يا لحديث إيج من من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله كفر بما يُعبد من دون الله كافر نياه همو الريواتة كانت كوب أو كسي كوت لا إله إلا الله لخوة, لخوة زاتر كسي ترناه فرسته أبيت شيش وكفر بما يعبد من دون الله كافر بما حرش غير خوا غيري خوا سمعطاعي نبيبو إيج كسي عبادتنا كا بو أنبياء بو رسول بو ملايكة بو شاكان تجايبو هم خ أحكامنا ما نبودها أنين لا كبيشواني فرمايشكاني خواتوك شيء بقصي أوانكين. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة سيرك على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. ترى ماشي أو كي زور زوري خلق بأعجاء جاهلة نزана بم شهاده كأيلن. وتعتوانين بلين أو خلك زوربين نشوت ناوديني إسلامه. حد لما رويت إلى إله الله شو كم معناك إتي ناقص شو كا خالص نيا شو مخلص كاذبة أو نقطة با كافرك ب بإخلاص وإله إخلاص ونيا جاي الله الليل الله تعالى ورب واقع أكيد ما شاكر زان عبادة زان حكم لحكمي غيري خواك أجر كردي بين رويلة غيري خواك جلوا على كات أو شخصا مخلص نبو مشريبو أو كسر مسلم نبو موحد نبو مشريبو وقال تعليقا على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله الشيخ محمد الكرا عبد الوهاب سيرك سبارة بام حديث شيئا له هرك سبلا لا إله إلا الله وكافر بهرشي على غيري تعالى يعني نا نا فرستي غيري خواي تعالى نا حكم لحكمه لعبادته لها مشتكان وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله أم حديثا قولة رين واتاك معنى لا إله إلا الله واتاك رونيا كاتوا لا إله إلا الله فإنه يج... لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال آيب مجرد وتنكي أتباريزه خن مالد أتباريزه نخر بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك سيلك فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معنى ولا مع لفظها يعني حتى توب زاني معنى كي بزاني لفظ شبلي نابية هوي أويك توب باريزي حينو معلو باريزي بل ولا الإقرى بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له حتى إقراري شي بيوكي هرنا و حتى تولى غيري خواجنا باريزي هرنا و ها لا يدعو الا الله وحده لا شريك أي بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر بما يعبد من دون الله ابي كتوكسي موحد وخاف رزبي ايمان بخواهو ابي موقفي دوه مشد ولا من كافر بحشت لغيه خابي اعلاني اوكي في بصراحة بلي كافر بما يعبد من دون الله سيدي قالاتي فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه أقول شكيهو الكافر كان ديني كافران يأخذ وستاوت من كافر الكافرين ناكم قالتو مال توفين حلالا حرامنا ببوه قال لا إله إلا الله قالتو لنا الرزي مسلمانان يعني. إن جاء خوي عليه لها من مسألة ما عظمها وجلها ويا لها من بيان ما أضحه حجة ما أفطعها للمنازع قال ما شاء الله أم مسألة كان قوريا كان برزا شن بيانك في التابل يواضحة حجيك يعني قطعهمو حجيجك أكبر راستيكي بمو منازع يعني كسر كبير مناقشة لطلابك أما أنا بدي تبون لو نص نقل النقل ما كردن كإنسان مسلمان شيء ومشترك شيء كهذا آبم قولنا حموك سيد مسلمان للآن نورا فعشان الله أمانا أم علمانا او هايان باس قدوا كإنسان لدوح على يعني يان مشرك يان موحدا فقد نص هؤلاء العلماء على أن الناس الصنفان لا ثالث لهما إما موحد لا يعبد إلا الله وحده ولا شريك لا وإما مشرك يعبد غير الله قدت إنسانا كان دوبشا زياترنين يان مسلمان يكا لخواة زياتر كزنا برستي وكافرة بغيري خواة يان مشرك غيري خواة بخواة شو غير خواة و ومن المعلوم أن عباد القبولي وكل من قدم شيئا لغير الله مما لا يكون إلا لله من خصائص الإلهية ليس ممن عبد الله مخلصا له الدين وزور أشكراشا اواني كواق برستكانا هر كسيكي شكواش تيك بغير غير خواب يشكشبك إلا أشتهره بو خواب يشكشبك ام جوره كلا خصائص التالبات من تكان اولوهيد بأله أمانة ليس مين عبد الله براستي أمانة كثيرة جنين كبر مخلصية وخائط على انفارست بها وتمشريك أن غير فارس وغير خاشع فارس كان ها درا ها لکات که کوچک صلیح يا رسول الله يا عبد القادر قادر یا خدا لیا فلان يا فلان یا نزر بوغیری خواه که یعنی عبادتک بوغیری خواه کلا تایب دندیکانی خواه یعنی آتش حکم رواییه که که بسند که که قبولیه که اخباری پیه که اختردلیوشونیه که و کو علمانی تو کو او او او مذهب هدایمانی امره کدروز بون بشر کان او او اقدا تبردم الکاب ری بازی خوی اهو شرکی که دوکابر اما این کاری نه که این حج الشيء و رجوع الشيء و نجي الشيء و عبادتي الشيء والآلاء ايه شيء اما اتمنى اقرى موحد بيبلي علاقة من التو كافري فك فكيف توقي تيكالاوي اوشتانش بيتاوه او السر المسألكه ليس ممن عبد الله مخلصين الاودين و اذا كان ذلك كذلك فأولاي ليسوا بموحدين ايه ما جعلين ايه اوكسانا موحدة يا خواه فرست او ايه اوها به او ايه ايه انا اوها واربر غيري خواه حكوم راني قبول وحكوم راني خوانه بي اما بطنها خواه پرستوها حموك ازاي عقل الله نولا بطنها خواه نپرستوها شريك لغا خواه داناوه قواتا حالي شخصك ومشريكا شون توالي مشريك ني انجا ازاني نازاني امشته كي كي ازاني نازاني اوه سرق ام مسالي تعاوه کرني او درسي كيستباسي كي نصوص لشيخ الاسلام ابن تيمي ابن عبدالهاب اهياني لسر ويكا اوانا كات او کسی من پیکاهفر نیا یا کافر نیا که نه تاکم حجیل است نکن اما زور با او کوت مال بیداتی در سگا او است بناصر سخوان بیان کن که ما بستی علی کافر کردند او کافر کردند یا که کافره اگر نزنه او کافر کردنه کعذاب نادرست نصّ کانه هنین شام الله و ایذا کان ذلک کذلک فاوله ایس و بی موحد نمی تالیف و مشکون اذلا ثالث لهما که تو كانت مع تعريف موحد كن موحد كيا يخابرست كيا مسلم كيا أو كسيب بقرارنا بغير خوا لا إله إلا الله, الله موحد يا موحد واحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا ياخذ تكلاوي كردو تكلاوي كردو كالمبديلين من أهل الملل النصارى ومن من أشبههم من الظلال المتسبين إلى الإسلام تمسك وقو جاور كان ياخد أوسر لشيواني كخو ينعت بالإسلام مقصدي لو صوفي دروش مستني كهوار كان غيري خوي تعالى ياخد هركسيجت لم رئيما كوا حكم رانيا كي ب الراس تأجر بشربكأ أجر بشربكأ خوي بكاتش شنيتشي خوي جورة خوي جورة فما يقوله يشتكون في حكمه أحدا الباشير واسك فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد ان يكون مشركا عابدا لغير الله حركة باخلاص او عباده خائنة للتاكيد او كسا مشركا وهو في الحقيقة عابد للشيطان لحقيقة عبادة الشيطان قال شوف هر مشرك يك كخو ابرستي وغيري خو ابرستي تابع الشيطان الشيطان هو خو ابرستي بقصي خوشي كل جستك بارك اللّه فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان كهاتين سانة كان دوانا، يان عابدي الرحمن يا عابدي الشيطان سهما نيا رشوس سبي يا سبي يا رشا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قرين، هلك سيججر شرب العاستي يا ذاك الخائت على فرماك كان خا قرآنك الخائت على خيل يالك دور كيتو أو جورك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 که کات اگر او شیطانیت که آسیلی لتقاو کات ومغرب خوازجا دور کم غرب لک دوربینه ولي ينفعكم اليوم ولی امنفع کم الیوم ایض ظلم من نکن فی العداله مشتری کن. اورش قرانو استفادینی. امر با بقراین او. لروج قیامت جی استفادینی قرانو. اوره لروج قیامت اللهی و همتهان لو عذاب او برون بجدارن. الله ابن قیم فرميتي كما أن من غمر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه وانابع إليه اغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه. هكذا سيظل بربيل خوشة يستيقا وتوكل سرخوا براستي أو جوارك سانة دون من أبلوي محبته خوشة يستيقا وتوكل غير خوا إلى الله به. وأغناه أيضا عن عشق الصور. ياخذ فيوزب دبا رسمة ومقصد لا أشخاصا يعني فيوزب دبا ما مصتاي وكوالا الرجل لا يياه ويأخذ بيوس بابا كسانا كوك طريقي غلط يعني فيركردوه أو عشقي أوش ثانيينيا قالكو محبتي خالد دلعيتي أمره عشقي صور جنزورة ها حلو عصيني رسم مكان ياخد بيوس بون بشخص كان وكتير بابت عليه برسم علي بشخص عليه بهاتشيش تيجي عليه حتى صوري غيري أواني كواذات الروحين لا علمو لا بلاد ولا شيء ولا شيء كخلق بوت عاشق أوشتهانو محبته خوي وعزلهنا ياخد لجل محبة خواتك الله يكرمه وإذا خلا من ذلك صار عبد هوا أي, أي شيء استحسنه وما لك وست وستعبده كابيبا عبد هواي خوي أو كاتيتير فالمعرض عن التوحيد مش لكون شاء أم أبغى سيري أو عبارة ابن قيم المعرض عن التوحيد هركسي بجل توحي كوي خوا بارستي والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبا هركز للسنة يتغمر الله صلى الله عليه وسلم مبتدع أو سلل شاء أم أبا باش نقصانت شيء يعني مشرك شاء أم أبا فأنا والله إن الله علمانك سيان كافر نكردو كسيان مشارك أتاب أخي الله أخي خيال تعالى فرمي من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه شئ لو دين راستكين باوك ابراهيم رقي لي بيأتو نجة تسري إلا كسكي بيأقلا إلا خوي بيأقل ترد كما تخلت كل بدو بشاوة سفيها لا أسفه منه هو رشيدا بيأقلك لي بيأقل ترنيا لغل كسكي رشيد ورغار رازجر إذا والله أغاد توحيد ويخوا فرستي نغري ليت بيأقل ترنيا أو نصي آياتك واقين فالسفيه من رغب عملتي إلى الشرك ديني باوك إبراهيم بجيهيشت بولاي شرك والرشيد من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا إنسان الرشيد كما رجل راسي قرت تبرأ أو كما تبرأي كبيرا تبرأي كبيرا للشرك بقوله بعمله بحاله خوي فكان قوله توحيدا وعملو توحيدا وحالو توحيدا ودعوته إلى التوحيد أم نقطة اما باب زانين أما بشيك ملاء بابتك عبادة بشرد ورناجر تقرير هؤلاء الأئمة أن العبادة لله وحده لا تقع مع الشرك به آية عبادة أخوة لقل شركة وأن من شروط تحقق العبادة العلم بالمعبود والمشرك جاهل بالله عز وجل يعني يكي لا شرط كان يتحقق عبادة أو يكي عبادة بيت الجيقة أو أبي تو معبودك خذ بناسي أبي الله بناسك وحده لا شريك له أبي عبادة بوكي بوكي سيكترنكي آية مشرك واية مشرك جاهل بخوي خوي بول بروي غير خواك كما تنازعني اخواتك شل فان الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استحق العباده والتألها ووجب له الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وايضا من شروط العباده ان تكون خالصه لله وحده لا شريك له وان يكون المتوجه له مسلما حال التوجه لا تقع الا بهذا كهات انسان مسلمان نبي بزانيك الله كبرسلاي وراس تقيني أو أي كردو خالقيتي وخلقيتي وأو مستحق أبو عبادة وواجب على سيرك شكربك عبادتي أبوك أوشيك أو أو كسيك مشرك بعلم بمنية أن سيرك كعلم بمنبو آي بعلميةك اللي ذريك على ويك به نخر دلناك من نقطانا قرينن ايشيكل نقطه إيش كان ثبوت وصف الشرك قبل الرساله والحجه عليه العقل والفطره من نقط زور مهمه واتى انسان مسلمان نبي كوا وصف الشرك بيش هاتيني بيضمن دان راو بو ان خلقه وبيجوي بيغمر بي عليه الصلاه والسلام وبيجوي او كتابه بك خوا بو او خالك إيكهات كبويهات وأو خالك مشرك أبويه وبيان قمريشون كأيولو شيرك دريانكا. على إثبات هؤلاء الأئمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحج عليه العقل والفطرة. أم إمام مانيك باسماكدي بن تيمية بن قيم ابن, ابن, ابن عبد الوهاب. هم يعني الآن ووصف الشرك ثابت أبوه هركساك حتى أجر بيان قمريش نيات أجر بيان عليه الصلاة والسلام او خالك كله شيرك أبوه بيان مشرك. أما بعقل ففطرة إنسان أتوانيه وريبيري ولا يحتاج ذلك إلى رسول إلا أن العذاب أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية يعني شيء والحجة على العقل والفطرة يعني إخوآك عقليا وبإنسان فطرتيا وبإنسان بوعقله فطرية أبي بالشرك توحجاك حتى في غمار جنات أبي أمشى صهوة بزانية أجروانك مشركة بس إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية. بلام عذاباني او جورك سأنا لسر أو شركي كايكل سابد نبي لسر. يعني إلا أقرب يا غمرة كان يدياخد بيان رانا جينده وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. قال ابن تيمية وقد مر في بحث التحسين والتقبيح والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك والجنا جاء كان سيئا قبيحا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. سيري عبارتك يا جور ألا جمهور لا سلف ولا خلف جاء كأو علي إما يعني بوي طالب بعلم أجدار يمزان علماء سلف وخلف تيان تولوا باروا ابن تيمية فرم الجمهور سلف وخلف تيان ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول أو شتي أو عقيدة أو شرك أو خالقيت يا أبو لا من الشرك والجاهلية للشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا أي أشتكي باج وياخد بج نوا في شدج خراب ويا خرابنا بخراب وسيء قبيح لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد ما جاء الرسول بل مستحق عذاب نبون هنك في ان ترابها الا في غمرات بيت كهات او كاتاب بلقب السجانه كوات وجود الشرك كهرهبوا لا لا تعني بقول او قوم مشرك نبوه وقال ايضا فهذا كل يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهي وقبل انكار عليه اما اوجيني بيجو انه هي اللي بكري او شتقبيح بوا يعني او شركه بوا نخر وقال ايضا فلولا ان حسن التوحيد وعباده الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في النفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطب بهذا نبوايا توحيد وشرك قبيح نبوايا مخاطبنا بوا هل وفرميتيف اسم المشركي ثبت قبل الرسالة اسم مشرك بيش رساله ثابت بو هيا ل ل كتاب على السنه تمشاكي او خلقه مشركه بو او بيغمريبو هاتوا فإنه يشتك بربي ويعدل بي ويجعل معه الهه أخرى ويجعله ندادا قبل الرسول بيش بيغمرك شركه ان كردويانا وامشى على سر حسابكنا كمشركين يعني بلا بو بو بيغمرك هاتوا كانت جهاله او خلق النبو تبرز لويك بي موت مشرك ما دام كنت تشرك او نقطه‌ای که ضرور مهم است بسیکن و درسکی پی کوتای پی بینیم. آو شبهایی که لبیدات با اسم آقایت کالن، آو علما نا رحمتی خواهند لبه موضوعی کافر کردیمیان بو خالتشی کا خالتشیان کافر کردیم معینیان کافر نکردوا. ایلا و تیان دواقامین حج. بعد ل ل ما بکولی نو. اما کا موضوع کی آمشو ما قال ابن تیمیت. فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا فإن لم يتصور فهو في غفلة عنها وعدم إيمان كما قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان امره فرطة وقال فانتقمنا منه فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك غافلين لكن الغفلة المحضه لا تكون إلا لمن لم تبلغ الرسالة والكفر المعذب عليه لا يكون الا بعد بلغ الرسالة أو أرونا كينوستة والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلغ الرسالة وتحال خلشي تاب ها يا يا يا حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا. فإن لم يتصور فهو في غفلة عنها يغمر يا غمر بيته وجوه بيناته تويتر ولا يا ولا تطعمنا غفلنا قلوب عندكنا وتابع وكانوا رفروط أو أنا تلصروا أي كاتو نبي إطاعي وكسرنا كي كخادل لي لا يمان غافل كردون وشون هواي خوي كاتو لكن الغفلة المحظ لا تكون إلا لمن لم تبلغ الرس الرسالة والكفر كاتأوي كم يا غمر كيبهاتو يراضي لكردوه شائع نادي كردوه يعني, يعني أي أميت الغفلة محض كام يا يعني بأعجاي طوال. أبشر بأعجاي للرسالة رسالة ماولين يتو جالبينات. وبل بأعجاي طوال كاملات تكون إلى لمن لم, لم تبلغ رسالة. مع ترسالة يبونها توا. كم تأمشي أنت يا؟ أمشي حساب ناقري. ب با ب باغا في الجبه. يعني بابلين تقريبي شينك. ما دام أم شخص جاهل بدينك هرتشيا مشركا. ولم يعبد الله مخلص الله الدين بلام لي رأي الله والكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد أبلغ الرسالة أو كافر بني كواخوة تعزيب الله إلا لدوها رسالك. الرسالة فكل مكذب لما جاء به الرسول فهو كافر هركس مكذبه واتا بغماركان بدرو بخاتويا أويك هنائتي وكافره وليس كل كافر مكذبه آيه هم كافر مكذبه يعني هموجونك يعني كافر يعني بلين هر همي أويك بغماركان بدرو وخانوا فلن قد يكون مرتابا ان كان ناظرا فيه جاري واهي ربي هي غمان هي, هي. تكذيبنا والله غمانه لو أَوْ او معرضا عنه بعد ان لم يكن ناظرا فيه ياخذ معرضه لدوايا ويكاوى بعد ان لم يكن ناظرا فيه وقد يكون غافلا عنه لم بحال أماني همو ام لكن عقوبة <تصفيق> هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه أجل غافل بو تصوري غسالي نكاذا أصلا يعني بيغمري نبي نيو ويأخذ دعوي بيغمري نبي نيو أم كابرا حكمي شيء حكمي بلا ملا لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه عقوبة أنكسة لسا تبليغها كي تبليغ كراب عقوبة ناري نكافر ناكريه سؤال كي مهم لشيخ الإسلام ابن تيميه راوى سبارت بموضوع كافر, كافر كردن كافر كردني كسانك كمشريكا أقر معذبا أقر معذبنا من ليريا كما شيء أم سؤالة بكين سئل سؤال الشيخ رحمه الله عن قوم داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبال الآن ما عملنا وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام ولو تجوهروا لسقطت عنهم وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف لأننا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير وهل يصير ذلك عمن في قلبي خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم أما سؤالك؟ لا سؤالك لا سوى قومك كوا بحسابي خوان لا صوفية ولا دريوشات يا الرياضة مقصدي على أشياء يعني راهناني نفذ لسر قضاء الطاع واباتان على أساس أما نقوم يكن قوم يكن كأوها بوشوي خوان راهنوا ومتيانة أما بجيشتين أما جيشتين, جيشتين الزانين حقيقة معرفة حكم حق بني طاع يعني حكمت من زاني طاع فيزنك كما عبادة كنجر رجوعانة يعني هم سقط بكت آه أو كوا... يعني تكاليفك يعني إسقاطك استشيع زورا لو أنا هاي الله بييسر رجول جوج بعد تو أنا ناك ونواهي كان ضابط بيأمر تحقيقات ما هو نيجو رجوع آية أم كلام الكفرة ياخد بدعية كام الشيخ الإسلام قال لأ, لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلاضه وهو الشر من قول اليهود والنصارى أما قولت لين كفر أما قول لين كفر لقول يهود نصارى شرط الخراطر أما قولة يستعم بين بلا يشكال بباريش كال به همو علماني كان شبولنا ناكن. كانت دين علاقي بيني انسان خوياه بيوان ديني بع جاني روج أنا يعني الله لا دول طابس بيناسه طاو شوف على الألمانيات الألمانيات بخوتها نزنة هاي أنا هالبروان بخواني الألماني هي البروان بخواني يعني على هي هاي هي بلا منال أو خوياه كاروباري إما لعبادات ولمعاملات ولا أحكامه لو بع بتاعت ها رج خصتوه بعمل السرير بران هاي عبادتي هلا برضو على بعبادة كان كان يجروج كان كاي بس باقي او يا سانيك اخويت على داينو برستيتا او يا نجامه حكم امكسانه شيه حكمي ما داري ام بده ر بده او كوزك تيكو توي صالح علماني تذرو ميا رو اما بحساب ميا رو أما. اما الشيخ الاسلام بيالجي على ام قوليان ام اشانه مقسان أم لا اعظم كفر اغلغ كفرامه تو تامر دنا بخوف فلسطين ولا فرمانكاني خامله سرل شو ايت الا عبادات بها احكام بها كاني كاني والمقصود أن المتمسكين بجملة منسوخة فيها تبديل الخير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية هذا اللي على اليهود الله بوتيت لا لياهودنا صارا خرافة. شريعة عنها تبديل إشكراه ويانا. الله بو منسوخته تبديلته إيش تعامن؟ أهو أن تروح على لو يقبل من هالشريعة له سرنيا. يعني من نابع يا ساي خوا شريعتي خوا له سر بيتطبق يوم يوم خمان حكم خمانكين ياخد عبادات مع له فإن هؤلاء خارجون في مثل هذه الحال عن جميع الكتب الشرعي والملل. لا قلوا يا لهموا شريعته لهموا دينه لهموا أو كان ملتك دينه كان شنا تدرى ولا تزيمني لله أمرا ولا نهيا بحال. نان أن أمر كان أخوة تعالى قال سري داناوان أوان متمسك من بيبل هؤلاء الشر من المشركين المتمسكين ببقاء من الملل. حتى أمان لمشرككان مكة خراب تريكا شنك مشرككان مكة سريكا كمشركي العرب الذين كانوا مستمسكين ببقاء من دين إبراهيم. مش تيكي عربي لينومك يا هندك ديني إبراهيم مابو أنا بنبريهوا لو أنا حج لو أنا صدقاء لو أنا الروجوا أما أنا هبو أنا كرت أو أنا لا أوجن أكل كغتوك سيك أبله تكاليف إسقاط ها أو اللي يهود وناصارا كافر ترى وتكفير كراه ولا لا أو ولا معنى فمن كان من قوله وأنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيد ومن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحيث لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء فهؤلاء أكفر أهل الأرض حرك سيبلغ أمر نهي خوام بسر ونما ونيا جب جيناكم من قشتوم تحقق أو ولا شيئا لكافترني أهل وهم من جنس فرعون ذبيه أو لا جنس فرعون أو أنك عودت عبادتي كذن كامز خوي. إن جلنا الشيخ الإسلام الله وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنت التي ندرس فيها كثير من علوم النبوات. لو أنا زور لخلشيل لشونك ابن برور لو ججو لو كاتعني كوا لعلمي بعمران كم دبيته وعات إسلامتي كم حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكم. كسانقني كتبليقي ديني شو فلا يعلم كثير مما يبعث الله به يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغ ذلك ومثل هذا لا يكفر اها قدري انتبارته على زوركس هيا كبي نغيشتوا نازانه علم جوركسانر ال شيء ومثل هذا لا يكفر ام جوركسان كافر نيا ها عباره كبات ماشاقي فبس ما لكافر نيا شيا لكاتك كابوي باسكي دي لما اكفر الي ارضه إبى أشتون يستويني أجرك سانك عفرنابي، فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغ من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يفر تعرفها. زينما أم قول كفرة، مسكابلايحيا كفرنابي تعاق محجيل سانكرا، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة يوم ومشايخها هو أمقصي الزوزر فسادك يظاهرة قبل شيء. ولا ولامي هيك مال لسرني وتكاليفه خوته على مال لسرني أما حبيزنا كرد بتديه أو من ده دريته لا احتاج إلى بسطها بل قد علم بالإطرار من دين الإسلام أن الأمر وأنه ثابت في حق العباد إلى الموت حموما نزاعن أمرنه لحق إما عتامردنها عتامردن لسر ملاكه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين تو قول قولة كفرها كفرنيا وكعبرشي بكافر بي بيعنا لرأك على كافرينك مزاعم بستكشيا وأما قول القائل هل يصدر ذلك عمن في قلبه خضوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ آه أمقصية أمقصية لك سيقدر خضوع غمس الله عليه وسلم يعني فيقال هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقا أو بل قائل ذلك كافر بجميع آه على القائل أمك سكافرة بهم وانبيهم نجر ببي محمد عليه الصلاة والسلام شو كيشي بي غماران أمر النهي به لأنهم جميعا أتوا بالأمر والنهي حميان بأمر النهي نهاة للعباد إلى حين الموت هتامرذن بل لا ظر هذا القول ممن في قلب خضوع لله وإقرار بأنه بأنه إله العالم لضل كسجنات الدم كسجنات درك لضل إقرار به بك أخوة إله عالمة. فإن هذا الاقرار يستلزم أو إقراري توب خواياكي ويا أو أغياني أن يكون الإنسان عبدالله خاضع الله وبي عبد خوابي أبي ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله أركسي بوكسيك برخسيني وبي كعبادة غير خابك فقد انكر أن يكون الله إلهه إن كاري أو الله كالله او أو به أم مجموح فتوان قصير طوابوا باب وشكان ليك بينه. انظر رحمك الله إلى هذه الفتوى فإنه قرر في أوليا أنهم أكفروا أهل الأرض نيود أمان أنا كافر تريني أهل أرضا وأكفروا من اليهود والنصارى وأنا أخبثوا من المشركين حتى لمشركاني ما كاش خرابترين ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك أما كافر نبيتا يقام حجيلا سرنا كي أم عبارتي كبوتا إشكال لا يزور بي أو, أو كافر كافر نكت من كون سلمسلمان كافر كم يعني على قلة العلم وغلبة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه سر كأوي أم كفرك معذب عليه أنك كفري كافر بون أو كفريك أخوى عذابنا يا لسري كواتك كفربو بدوب الشواء واتي ما بوك سال كافر باز نزاني عذاب نادره أي زاني أو عذاب جادره وأتكأت النفي كفرك يا <الشيخ الإسلامي> شيخ الإسلام يا خو الشيخ محمد يقول <يكبر> عبد الله <العبد> <علي> من أو يكوا بدوي أفارستي ياخد عبد القادر أفارستي أم الكافرين ما بستي كافرين ياكم وني كافرين يا بل كوا من نعلم أو كسكافرك كوا كفر معذب عليه لسه يعني بو كافرة بو بوكافرة بوكفر خوي قبر عذابية شكل نيزانيها عذابينا كاتكافرها <كواك> كخوات عذابينا أي كي حتى يقام حجيل لسرنا كره وأتلى قيامة أجر أو هابرو أو بوقيامة لقيامة الخائط عليهم تحيانيا كعذابنا يا إشكال خائج وراحك متى عذابنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله ولم شخصك ككافرها أحكام لثابت ربنا أو جر جسائم أتوانين دعابوكين أتوانين صادقين بوكين أتوانين دعوة لخوشبنا إلى خائط هل خائط على شيء ل لدعوة لخوشبنا كان ربنا خف لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ويكوب بايمان ناش اخوك كبره بايمان بيجي منك تريد دعاء ابكي شرط ايمانه ودعاء ابكي كواتغله وهذا هو الكفر المعذب عليه ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب والرسل وكفار بالالهيه الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقيام الحجه دعي والله وانا كافر باهم الرسل باهم الكتب انا بسيكام كافره او كافره تك او كبره الناس انا بس كفري كدوا وكبره كافرة ملا تعذيب نادر اللسري او ذا كافي بمر ال ثانوي او جورك ثاني كوالا قوايا بنسبه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم او انا واخا كافر نكر دوش محمد بن عبد الله بيان نصوص عنها كقوايا واخا كيم كافرين لكن اجر بدري جبنسه اجر عبد القادر جبنسه اجر الشير بكا ما ضتيان بي او كافر بونيه ككابره لسري عذاب بدري شكوني زاني واما طلقك كافر لا لايان وأجر رجت به لبيش دعوى هرك ساك وكا دعوى بينجيش تبي إلى الله تعالى امتحانك بلام لحكم دنيا إماءوك لفتوى كان يفعل موك سدعاء وناكر صدق وناكر حج وناكر ودعاء ونا باريت ولا خوي تعالى كلي خوش بي ذي رأى شبهة بعد ذكين كبدا كسان كسانة أمشت بلا وكنا والله كأكيسة كسانة في عون دل إن باوافيراني خوان خوبی که الان باوری که وام باب تایی استباس مان کرد قبل از کنوب این مالن وای و کسانی کن پیامون با واقفی ماش بازین با واقفیان من یا واحد بون یا مشتیک بون یا واحد بون یا مشتیک بون اگر واحد بون چی تو آنی واحد کافر کار اوه افتراه اگر مشتیکی بون چی تو آنی با مشتیک بلا واحده اما چجی استفاده می‌تونیم با مشتیکی جلوی باور کردنی خویک آفرکدو، باخویک مشترک بیا مشترکه. اینجا اما یا زانیویت یا نه زانیوا. زور آسانه. یعنی تغییرش تی انبه باتر. لذو انبه رو میکردن و کرتکین سر و هرکس دینی توحیدی نبی مشترکه. بله اما مشترکه لصف دو حالته. یا زانیویت یا مشترکه یا نه زانیوا. آوانیان چه شکلی لکشه؟ علیه علن کار خلق نیاز تو چون بوجه می نبیم. ما نهیم بوجه نمی نبیم. نماده تو بو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 الكفر المعذب عليه لا يكون الا بعدتي بعد تبلغ الرساله نعم <تصفيق> <باش>. سبحانك <تصفيق> اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك باسكر طبعا كتاب باسكر جاري خودي مجمع فتاه ابن تيميه على الكفر المعذب لكافيته مجمع فتاه بقريته وصلي عشان اكتب اني نقل قرطبه لو انا العذر بالجهل بالجهل تحت المجهر الشرعي هي أبو يوسف متحد من الحسن الفراج بتقديم الشيخ عبد الله بن إيمان عبد الله سعده والتقريب وتقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبلين كعليه وتيوية هذه الرسالة أو فما كتب في هذا الباب أمر رسالين لباشتين أو رسالة نكتبناك لو بابيان استراغن مسألة عذر الجهل مسألة صعب زور صعبة زور استيناقة جالي رباسكرا وهموش جيرانه تو بكت بكان الشيخ الإسلام بن تيمير بن قيم بن عبد الله رحمه تضوان ولا بره